بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفقين الذين إذا كانوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أن لهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الخجار لفيس الجين وما أدراك ما تسجين كتاب مظفووم وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الْدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَكِينٍ إِذَا كَسَلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاخِرُ الْأَوْلِيَاءِ كَلَّا بَلْ ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم إنهم لطار الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عبليين وما أدراك ما عبليون كتاب مرطوم يشهده المقربون اِنَّ الْأَضْرَارَ فِي عَيْنِ مَنْ عَلَى الْآرَاءِ إِنْ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ لَغْرَسَ اللعِينِ يُسْقَوْنَ لِضَحِيَّةٍ مَخْصُومٍ فِتَامُهُ مِسْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَإِذَا جَهُوا مِنْ تَسْلِيمٍ عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَاذَلُونَ وَإِذَا قَالَ بُوَيْلَ أَهْلِهِمُ قَالَ بُوَكَتِهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَالُونَ وَمَا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائح ينظرون هل سوّب الكفار ما كانوا يفعلون؟